والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها أنتكم أمّت واحدة وأنا ربكم فعبوزوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ ذَلِكَ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى استحث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقترَب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصر الذين كفروا.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 لو كان آلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسن أولئك عنها